موقع محب القارئ إدريس أبكر يقدم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثماً أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُمْ بَإِلَّا هُ يُزَكِّ مَنْ يَشَاءُ وَلَا يُغْلَمُونَ فَتِيلًا أَنظُرْ كَيْفَ يَفْتَعُونَ عَلَى اللَّهِ الكذب وَكَفَى بِهِ إِثْمًا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 الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد أم نصيب من فإذا لا يؤتون الناس الله من فضله فقد أتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة واتينهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صدق عنه وكفى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِ النَّارًا كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا بدلنا جلودا غيرها ليتوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات سندخلهم جنات افتحى الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم, وندخلهم